بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفرات مبتوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ